التي يقولون عنها واليوم نستأنف الحديث في العقيدة تتميما للفائدة نقول أن الدين دين واحد يعني ما يشاعوا من مسألة ما يقولون عنه تقارب الأديان فهذا باطل لأنه لا يوجد إلا دين واحد فقط وهو الإسلام ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا بهذا الدين ما أرسل الله من رسول ولا نبي إلا بهذا الدين وهو الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالأنبياء أجمعين جاءوا بهذا الدين ولكن الذي حصل هو أن الدين بلغه كل الأنبياء إلى من أرسلوا إليه أما مسألة اختلاف الشرائع فكل أمة أنزل الله تعالى عليها شريعة والشرائع هي الأحكام العملية زي الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فهذا هو الذي اختلف باختلاف الأنبياء قلة وكثرة وما إلى ذلك أما العقيدة والأخلاق وهي الدين فإنه هو الإسلام وهذا شيء واحد متفق عليه بين أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لأن الإسلام يقتضي أنك تسلم لله تبارك وتعالى تنقاد له ومن جملة الانقياد أنك تؤمن بما أمرك الله تعالى أن تؤمن به وهم المرسلين فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بموسى لا يكون مسلما ومن آمن بموسى وكفر بعيسى لا يكون مسلما ومن آمن بكل الأنبياء ولم يؤمن بواحد فقط منهم يعني كفر بواحد لا يكون مسلما أبدا لا على مذهبه لا على شريعة موسى ولا شريعة عيسى ولا غير ذلك لأنهم كلهم جاءوا بالإسلام ومن مقتضيات ومن أصول الإسلام أنك تؤمن بأنبياء الله لا تفرق بين أحد منهم. فنحن نؤمن بجميع الذين أرسلهم الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين وإن كنا غير مكلفين بالشرائع التي أرسلوا بها، يعني الصلاة والزكاة والحج الذين جاءوا به نحن ما بنعملش به لأن شريعتنا جاءت خاتمة للشرائع فنعمل بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن الدين اللي هو الإسلام هذا جاء به كل المرسلين وهو الدين عند الله ولا يقبل الله تعالى غير هذا الدين وبالتالي فإنه ينبغي على جميع الأمم أن تؤمن بهذا فنحن لو نظرنا إلى الناس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا قوم أهل كتاب أهل الكتاب وعندنا غيره، غير أهل الكتاب، من العرب الذين يعبدون الأصنام وبيعبدوا النار، وما إلى ذلك. فمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماحت جميع الشرائع السابقة، ووجب الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته، لأنه ختم الله تعالى به المرسلين وهو آخر الرسل التي أرسله الله الذين أرسلهم الله إلى أهل الأرض والقرآن الذي جاء به هو خاتم كتب الله تبارك وتعالى لا كتاب بعده وهو المهيمن على ما حصل من تغيير وتحريف في الكتب السابقة التي حرفها أصحابه فأهل الكتاب لو نظرنا إليهم فنجدهم على أقسام القسم الأول منهم هؤلاء الذين آمنوا بأنبيائهم وماتوا على ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ناس أرسلوا أرسل الله إليه مثلا موسى وعيسى وما إلى ذلك جاءهم نبي من عند الله فآمنوا به وماتوا وهم على ذلك ولم يرسل الله تعالى إليهم نبيا بعده وماتوا وهم مؤمنون بالذي جاء به نبيهم ولم يحرفوا فهؤلاء مسلمون فهؤلاء مسلمون لأن ما في نبي من الأنبياء إلا وهو يصدق أخاه النبي الآخر وما من نبي من الأنبياء إلا وأمر قومه بأنه إذا جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أن به فأتبع الأنبياء السابقين الذين كانوا على نهج أنبيائهم هؤلاء مسلمون ماتوا على الإيمان طالما أنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ثم بعد ذلك بعدما مات الأنبياء والمرسلون السابقون بقى الناس على قسمين بقى الناس على قسمين قسم آمن وقسم كفر القسم الذي آمن هم الذين ظلوا على النهج الأول على شريعة أنبيائهم متبعين لهم لم يغيروا ولم يبدلوا وماتوا على ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا حرفوا التوراة ولا حرفوا الإنجيل ولا ضيعوا ما أنزل الله إليه فهؤلاء مسلمون يلحقون بأنبيائهم مؤمنون ناجون ولكن القسم الثاني واه وهم الذين عقدوا الاجتماعات من أجل تحريف ما أنزل الله تعالى إليهم من الكتب زي المؤتمرات التي عقدت لتحريف الانجيل وزي ما حصل عند اليهود لما حرفوا التوراة حرفوها الزاي شالوا منها أشياء كثيرة وكتبوا الأشياء التي يحبونها هم وأسندونها إلى وحي الله تبارك وتعالى هذه هذا وجه من أوجه التحريف والوجه الثاني أنهم فسروا بعض ما أنزل الله تعالى حسب هواهم وكاتبوا هذا التفسير في كتبهم وظلوا يعملون به فهذا هؤلاء هم الذين كافروا من هذا الفريق وظل هذا الفريق يزداد يوما بعد يوم اتباعا للهوى وحربوا الفريق الأول له حتى خرجوا إلى الصحاري يطلبون أن يعبدوا الله على دين موسى أو دين عيسى عليه الصلاة والسلام ومات هذا الفريق الأول على هذا الأمر فيلحقون إيه الجزء الفريق الأول الذين صحبوا أنبيائه أما هذا الفريق الذي كفر وحرف فهؤلاء هم الكفار هؤلاء هم الكفار من هذا الفريق بعد ذلك الذين أدركهم أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم سواء كانوا عربا أم عجم جن أو إنس يهود أو نصارى عباد النار عباد الأصمام أي حاجة من هذه هؤلاء كلهم هؤلاء كلهم من لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الإسلام فهؤلاء كفار مصيرهم في النار خالدين فيها أبدا لا ينفع من ظن أنه مؤمن بنبيه لا ينفعه إيمانه لأن الله تعالى أمر أن نفرق بين المرسلين ووصف الذين فرقوا بين الله ورسله وصفهم بأنهم الكافرين كما في آخر سورة النساء وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار وجاءت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين لا يخالف فيه إلا أحد كفر بالله تعالى الذي يخالف هذا الأمر كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة هذا أمر أصل من أصول الإسلام قل يا أيها الناس إنما أنا رسول الله إليكم جميعا جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يبقى تجمع بين العقيدة الصحيحة ومتابعة الشريعة شريعة الإسلام هذا شرط حصول الإسلام أما غير ذلك فلا يكون ذلك من المسلمين والذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أمة الدعوة أمة الدعوة يقول علىها أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الأمة العامة كل كل الناس الذين من أول ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة دي كلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمة الدعوة يعني اللي بيدعوهم إلى الله فمنهم من آمن ومنهم من كفر الذين آمنوا هؤلاء هم أمته الذين آمنوا به ذهل اللي يينكم معه يوم القيامة ذهل اللي أتباعوا دول الذين سلكوا مسلكه أما باقي الناس فهم أمة دعوة أمة إيه؟ الدعوة يعني هم الذين أرسل إليهم يدعوهم إلى الله وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين جن وإنس ما من جني من أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما من جني حضر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به إلا وهو كافر في النار خالدا مخلدا فيها وما من إنسي من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أيضا بلغته الدعوة ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان كفرا دخل النار لا ينفعه حتى ولو آمن بآدم ونوح وموسى وعيسى وجميع الأنبياء ثم كفر بسير العالمين سيرنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك عند الله تبارك وتعالى فهو كافر بلا خلاف هذا أمر متفق عليه بين المسلمين لا يخالف فيه أحد وهناك محاضرات قيمة ورائعة لفضيلة الدكتور محمد إسماعيل وهي تتكلم عن هذا الأمر ولو استمعت إليها فهي محاضرات قيمة للغاية عن يتكلم فيها عن دين الإسلام ويبين أنه هو دين الأنبياء جميعا ويذكر الأدلة الكثيرة وما إلى ذلك فمش هيسح في هذه المحاضرة نحن نقول الأمر كله ولكن هذه إشارات فضروري تسمعوها جدا أنا لا أذكر النص الإسم ولكن هي بتتكلم تقريبا أسئلة حول الإسلام أو نحو ذلك وإن شاء الله ممكن أجب لكم الاسم المحاضرة القادمة في الحديث بعد ذلك بعض الناس يقولون أنه لو إحنا مثلا خدنا آراء المفكر فلان وآراء الفيلسوف مش عارف مين والآراء ما معرفش مين وندرسها في العقيدة وما إلى ذلك لأنه في إحادات كثير في العقيدة ما زكرتش في القرآن ولا السنة هذا كلام كلام باطل كلام باطل لا يقوله رجل عاقل ولا يقوله رجل آمن بالله ورسوله إزاي لو أنك بصيت إلى السنة المطهرة تجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا لا يليق به أن يذكر الفروع ويترك الأصول لا يليق به أن يذكر الفروع ويترك الأصول الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقضي حاجتنا كيف نقضي الحاجة إذا تدخل الحمام فهل يليق بهذا الدين أن يعلمك هذا الأمر ولا يعلمك عقيدتك في ربك تعرف إيه عن ربك صفات الله أيمانك باليوم الآخر أسماء الله كذلك إيمانك بالملائكة إيمانك بما إلى ذلك من هذه الأمور. الإيمان بالقدر، أصول الإسلام هذه أو أصول الإيمان. علمها لك القرآن والسنة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة. يؤسس هذا الأساس ويضع له القواعد. تتنزل من الله تبارك وتعالى. حتى إذا بنا أمة خالصة موحدة لله تعالى بدأت الشرائع تنزل وأغلب الشرائع نزلت في المدينة وليس في مكة. يعني مثلا الصيام وما إلى ذلك والحج والزكاة وهذه الأشياء كلها نزلت في في المدينة أصل المدينة. أما مكة فما نزل من الشرائع إلا أشياء قليلة على رأسها الصلاة لأن الصلاة هذه يعني لها منزلة خاصة بعد ذلك أغلب الشرائع كان في المدينة وغالبا من بعد السنة الثانية من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج مسائل الإيمان ومسائل الكفر وفي المرحلة الأولى لابد أن هو طهر هذا المجتمع الذي انتلأ بعبادة الأصنام وتعلق القلوب بها والزبح لغير الله والصلاة لغير الله وما إلى ذلك وهذه المسائل الشركية التي انتشرت في العالم قبل ذلك خاصة في بيئة العرب فبعد طهر هذه البيئة وأعلن كلمة التوحيد وعلمهم يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله يعلمهم يعني إيه هذه الكلمة لذلك كانوا يفهمونها جيدا فلما علموا, علموا هذه الكلمة وأقاموها في قلوبهم لما منحرفوا عنها يمينا ولا شمالا والذي كفر كفر وهو على بينه هو يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ليس عنده شبه ليس عنده شبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحج ودعاهم إلى الله فأمن من آمن وكفر من كفر فالذين آمنوا طهرت قلوبهم من شوائب الشرك ودخلوا بعد ذلك في العبادات والشرائع فما انحرفوا عن عن الأصل الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا على ذلك حتى توفاهم الله جميعا. من يمينا ولا شمالا عن صراط الله المستقيم الذي تربوا عليه وظلوا يدافعون عنه وأول ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث أول ما يقول لهم إنك ستأتي قوما مثلا أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوا لذلك فاعلمهم أن عليهم مثل الصلاة وبعد فيهم أجاب ذاك علوان للزكاة وما إلى ذلك الشعر أن أول شيء اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم هو عقيدة المسلمين عقيدة المسلمين التذكير باليوم الآخر وما فيه وإيمان الناس به وكذلك التذكير بأنبياء الله عز وجل والإيمان به وهذه أصول الإسلام أو أصول الإيمان التي نتكلم عنها إن شاء الله فيها بعد والتي تعرفونها في الجمل زي ما قلنا إنه في أيتين آية بتجمعها وحديث في المحاضرة الماضية فبعد ذلك بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بلأت تنزل الشرائع ليعملوا به كل ذلك كل ذلك وقد أسس وشيذ وانتهى بناء العقيدة الإسلامية في قلوب الناس بالكتاب والسنة ولا حاجة إلى غيرهما ولا يدخل معهما غيرهما في مسألة العقائد ولا في غيرها أي كلام راجع إليه إما أن يكون أخذ منها من الكتاب والسنة <تصفيق> وإما أن يكون الكلام مأخوذ من غيرهم فما أخذ من غيرهما فهو مردود على صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه فهو مردود عليه فلما تم الأمر أنزل الله عز وجل في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين لا يمكن أن يقول الله هذا إلا وقد تم الدين لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لأن الدين قد أنزله الله من عنده وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء إلا ووضحه الكتاب والسنة وبيناه تبيينا شافيا ألا ثم بعد هذا التمام وهذا الأمر الذي أعلنه الله عز وجل في حجة الوداع لا يجوز لأحد أن يدخل في دين الله ما ليس منه ولا يجوز لأحد أن يخفي شيئا من شريعة الله تبارك وتعالى حتى لا يتقلد باليهود والنصارى الذين أدخلوا في كتبهم ما ليس منهم وخفوا منه ما ليس ما أنزله الله تعالى إليه أما هذه الأمة فلا يستطيع أحد أن يفعل بها ذلك أبداً لأنها محفوظة بحفظ الله تعالى له. هذا الدين محفوظ القرآن والسنة لا يتطرق إليهم تغيير ولا تبديل والذي لم يستطع أن ينل منه أعداء الإسلام هو القرآن ما انحرفت منه تشقلة واحدة تشقلة لحرف واحد من حرفة ولا غيرة فأراد أن يدخل من باب الإيه السنة فوقف جهابذة الإسلام الذين أعطاهم الله حافظه ما عرف التاريخ مثلها أبدا كان بديع الزمان الهمداني تعرفوا آه هذا رجل كان يحفظ القصيدة بالمقلوب حتى يعني تقول له قصيدة ألف بيت يحفظها لك بالمقلوب كمان بالمألوب كما وألف ألف بيته وأعد يحفظهم ويرجع يغيرهم وما إلى ذلك كانوا <تصفيق> كان راوية للشعر معروفا بذلك قدم نيسابور وهي بلد الإمام الكبير من بلد الإمام مسلم وكان ذلك في عصر الإمام الكبير الحاكم الحاكم أبي عبد الله اللي هو الحاكم الصغير صاحب المستدر كان في زمانه لما قدم بديع الزمان إلى نيسابور فألك إيه إيه يعني يقول لك حدثنا فلان عن فلان ده هذا كلام ده حفظ ساهل لما الشعر باه هو الموضوع كبير فكتب إليه الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري كتب إليه رقع فيه حدثنا فلان عن فلان مجموعة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلها إليه قال أمهلك جمعة تحفظها وتأتي لتسمعها لي فأعطاه الفرصة جمعة فأرسل إليه بعد الجمعة يعني في الجمعة القادمة أرسل إليه البديع الزمان رسالة يقول إيش حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذه أنا لا أعرف هذا أنا لا أعرف هذا لا أستطيع حفظ هذا فكتب إليه أن يعرف قدرك وأعلم أن حفظ هذا شديد عما أنت فيه فهؤلاء الناس لما يذكرون يجب أن تترحم عليهم لأنهم الذين حافظ الله بهم هذا الدين قطعوا الصحاري والقفار، وفارقوا الأهل والديار وأنفقوا القليل والكثير من أعمارهم وأموالهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون سنته حتى أصبحت الأمة في غاية الشرف وفي غاية الفخر أن الله جعل فيهم مثل هؤلاء الناس يذكرون فيشكرون ويترحم عليهم ويستغفر لهم وفقا لقول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهؤلاء هم الذين نفخر بهم ونعتز بهم الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاع الأعداء أن ينالوا من السنة فكل كذبة كذبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا لها الأسانيد أضافوا إلينا فوائد كثيرة علم تعلمنا علماء المسلمين الكذابين مين الكذاب اكتب فلان وفلان وفلان وفلان كل هولائك الكذابون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي واحده ثاني حاجه عرفك الاحاديث التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم اكتب الموضوعات واغربها من الاحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبها هنا واجعلها في كتب عشان الناس تبقى بعد ذلك بدأوا ينظرون في أحوال هؤلاء الناس إزاي وصل إلى الكذيب أه؟ جاب حديث جاب فلان وفلان وفلان استقدهم وعمل منهم إسناد وركبه وقبلنا ماتني موضوع مش صحيح وعمل الموضوع تبص فيه تولدها ده السنة صحيح هؤلاء الناس عرفوا أنه هذا الرجل الذي وضع الحديث قد سرق هذا السند كما هو ووضعه لهذا المتن عرفوا ازاي قالوا ان هذا المتن لو بصينا فيه هنشوف هو ذكر عن مين عن ابي هريرة هذا المتن ما روهوش ابو هريرة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المتن ما روهوش ابو هريرة طيب هنفترض ان ابو هريرة رواه طب من اللي بعده عدوه احمد مثلا او محمد او غيره طب محمد ده أصلاً ما شافش أبو هريرة إذا هذا لا يصح حتى لو شاف أبو هريرة مش هو اللي روى هذه الرواية طيب بعد كده نصل إلى الكذاب بقى يفضل يتتبع الأسانيد يرى فإزاي الكلام ده ما فيه في في حد اسمه الطبقات كل اللي من دول مع أصحابه خلاص مع أصحابه هم هنيشوف أصحابه دول اللي رواه لهم كلهم ما روش ليه الحديث ده اشمعنا فلان ده هو اللي روان طب ده فلان ده ثقة طب ماشي خلاص كده عرفنا ان دول مفهمش حد متهب نيجي اللي بعده نشوف فيهم ثلاثة اربعة كده عارف دول ثقات برضه طب خلاص يبقى دول براءة ادخل في اللي بعده نقل لأه في الاخر واحد هو ده اس المصيبة يبقى هذا الحديث وضعه فلان هذا شوف الجهد الجبار هذا ودي مش مبني بالكتب ده ده بالحفظ بالحفظ كتب دي ما بتعلمش هؤلاء كانوا يحفظون حفظا حفظا لما يكتب يكتب بس عشان المستندات تبقى موجودة لكن هو كان يحفظه حفظا فان حدث يوما ما وأخطأ في شيء يرجع إلى ما كتب فالسنة حفظت بها بهذا الشكل حتى جاء أئمة الإسلام البخاري ومسلم وأحمد والأصحاب بقير الكتب الستة ومالك في الموطأ وغيرهم من أئمة الإسلام حفظوا لنا السنة مشرقة لا يتطرق إليها غش ولا يسقط منها شيء أجمع العلماء على أن السنة لم يتفلت منها حرف واحد لم يتفلت منها حرف واحد ولكنها مجموعة في كتب أئمة الإسلام الذين كاتبوا الأحاديث ووصلت إلينا كما هي الآن فكل حديث لا يوجد في كتب الإسلام هذه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا كتبوا مثل هذه الأحاديث في كتب خاصة بها هي لو كان واحد دلوقتي لنا حديث طلع واحد بيكتبوا آل أنا معايا سند موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووحى حديث كذا كذا يقولوا غيبين تعال أول حاجة هنعمل إزاي؟ عشان شأن أثر الطريقة علينا نعرض يعرض الحديث ده على الحديث الموضوع لأنها مش كتير يعرضها هتلاقي موجود فيهم هتلاقي موجود فيهم افرض ما لقيتوش تعال نشوف لأحاديث الوهية اللي هي زي الموضوع يعني بسها فيها ريحة يعني من ال يعني هتلاقي فيهم طب ما لقيتوش بص في كتب السنة التنى مش هتلاقي أبلا ويستحيل يبقى هذا كلام مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن فلا يمكن أن يدخل في شريعة الإسلام ما ليس منها لا يمكن أبدا أن يدخل في شريعة الإسلام ما ليس منها وإن غاب على بعضنا يعني ممكن في جماعة يعرفوش أن ده مش من الشريعة فكر هو من الشريعة ولكنه في الحقيقة ليس منها فيستخرجه أئمة الإسلام ويقول لك لا ده هذا الكلام كذب ولا يصح في شريعة الإسلام بعد ذلك هذا يدل على كمال الدين وحفظه لا يتطرق إليه خلل ولا شيء فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمور البسيطة فعلمنا الأصول قبل أن يعلمنا هذه الأمور البسيطة من الشريعة الصحابة كيف كانوا يعلمون العقائد للناس كان الصحابة رضي الله عنهم قد تعلموا العقائد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فظلوا يعلمونها التابعين بهذا الشكل ثم جاء أتباع, أتباع التابعين فتعلموا منهم العقيدة بهذا الشكل ثم نشأت في الإسلام ناشئة سببها اليهود والمجوس والنصارى لعنهم الله بلأوا يعلم بعض الناس أفكار من أفكار دينهم المنحرف، من أفكار ملتهم الفاسدة، فبدأت هذه الأفكار تدخل على بعض المسلمين، فبدأ المسلمون ينقسم إلى قسمين، قسم يتبنى هذا المذهب الفاسد اللي روجوه روجوه له وقالوا له إن هذا من الإسلام وللعقل بقول كذا وأنه مش عارف إب بدأ يتبنى هذا. فظهرت عندنا فرقة المعتزلة التي هي من أسوأ الفرق في هذا البال معتزلة ومعهم الفلاسفة وهؤلاء هم أساس مذهب المتكلمين هم دول أساس مذهب المتكلمين وعندنا ظهرت أيضا الخوارج والشيعة وغير هؤلاء لكن الذي راجع على المسلمين هو مذهب المعتزلة لاعتمادهم على العقل من جهة ولأنهم يقولون أننا نرد على أعداء الإسلام بالحقات العقلية فراجع على المسلمين مع أن المسلمين لو نظروا في القرآن لوجدوا لو جميع الأدلة التي ترد على الكفار موجودة في آيات القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصاه أعظم صياغة لأنه كلام الله فأنت لو أخذت الآية ووضحت معناها هذه أعظم دليل مهما أتيت بأدلة عقلية لا تصل إلى منزلة هذا الدليل لأنه يجمع في نفسه سهولة اللفظ مع قوة الحجة وهذا لا يتأتى إلا من كلام الله تبارك وتعالى ويفهم كل أحد لذلك الكفار كان يسمع القرآن أعلى طول يسجد له كما قلنا قبل ذلك وهو كفر عن بينه وكفر عن بينه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يجحدون خلاص هو رجل جاحد يعني رجل كافر عارف النعمة ويجحدها عارف ان الشمس طال الله يقول لك انا ما معرفش ايه يعني شمس ما عرفش يعني إيه شمس إذا ده تقوله ده اللي قدامك ما يبصلكش لكش ومش عاوزه شوف ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فكل شيء في العقيدة يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قبل أن تظهر الفرق الضالة مثل المعتزلة والفلسفة والخوارج والشيعة وما إلى ذلك، وأما علم الكلام اللي كتب التفتزاني واللي كتب مش عارف في هذا كله علم كلام لا علاقة له بالعقيدة، بل هي فلسفات باطلة مأخوذة من كلام أرسطو سقراط وما إلى ذلك. وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في غاية الإتقان لا يستطيع الفلاسفة أن يقرأوا حتى هذا الكتاب. وهو در تعارض العقل مع النقل هذا الكتاب مبني على إن العقل هذا لا يتعارض أبدا مع ما أنزل الله من كتابه عز وجل در تعارض العقل مع النقل يقع في تسع مجلدات يقع في تسعة مجلدات تسع مجلدات وهذا كتاب في غاية الإتقال وكأنه يعني هذا الرجل له عقلية خاصة الفلسفة نفسهم لا يستطيعون أن يفهموا هذا الكتاب فرد على كل هؤلاء الناس وأثبت بطلان منطق أرسطو وهذا ما أثبتته أوروبا وأمريكا اليوم هم لا يرجعون إلى هذا المنطق وما زال يدرس في بلاد الإسلام والنظريات الفاسدة نظريات علم النفس وما إلى ذلك هذه الباطلة التي يعني لو حكيتها مجرد ما تحكيها تقول إن هي باطلة أي الكلام الهبل البلو ما زالت تدرس في بلاد الإسلام ودول الكفر نفسهم ما بيدرسهاش عندهم ومنعها ماذا ذلك ننظر إلى الكتب اللي احنا نستقي منها ندرس مسائل العقيدة في إيه في كتب طبعا مطولات أول حاجة احنا اتفقنا القرآن والسنة دول المرجع الأول والأخير للعقيدة وللشريعة ولكل شيء كله مأخذ منه ولا يخرج عنهم شيء غاية الأمر ايه ان انت في حاجة ايه ما انتش فاهمها انت مش تعرف تفسير الآيب بنفسك ولا تعرف توضيح الحديث بنفسك فبالتالي هتشوف الكتب اللي بتفسر وتوضح خلاص ما واحد كان مرة وكنتعرف واحد زبط شرطة كنت ماشي بالليل في القاهرة فلقيت عربيه وقفت قصادي بالليل متاخر كنت شايل الكمبيوتر كان في أخ بيعمله لي فوقف قصادي ضابط شرطة على طول و بتاع فاتح الباب وي فانا قلت ايه غريبة جدا ان حد يعمل كده فقلت اركب معه خلاص هو وصل لي هيوصل لي هنا هيوصل لي هنا فركبت معاه طلع لي راجل محترم جدا ما شاء الله نعم قابل قابل قابله كتير لا بعد خلاص بقى من انت بعد هو بقت العملية ايه أخوه وبتاع أصلا سبب سبب ان الناس مددئة ليه كانت مددئة من الشرطة الشرطة دي ما هي الا اداة اداة بتنفذ اللي كان يقول لا اصلا اعرف ناس من الشرطة يعني تصل الى ناس كبيرة جدا هو لو قال لا هينفوه وان كان ده ما يدهوش العذر إن هو يعمل كل اللي عمله أو كل اللي بيعمله بس في حاجات تانية في حاجات تانية يعني هو مش هيقدر ما يعملهاش ما هو إحنا عاوزين وفيه ناس كويسة جدا في ناس كويسة جدا موجودة كانت موجودة في الشرطة فمسألة الشرطة دي مسألة الشرطة موجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شرطة خلاص والأمور لا تقوم إلا بهذا إزاي الناس هدى تبقى كده عايشة من غير حكومة ما ينفعش ولكن الحكومة هذه تقيم العدل حكومة تقيم العدل مش تظلم الناس فكان هما ما بيخدوش أوامر إلا بالظلم بس إحكاة العدل ده لا يمكن يحصل هذا الكلام حتى لما يحصل حق... ناس بتضرب بعضها وبتاعهم مش عارفة يقولك لا سيبهم لما إيه يخلصوا اللي تقتل يقولونه كده اللي تلقوا ما يت خدوا بقى وشوفوا مين اللي وعملوا بقى شغل بقى مش عارفة واللي تلوه متعورة دول مستشفى وهكذا لكن انت ما ترحش قبل لماذا فده اللي كان بيحصل لكن هي الشرطة في نفسها هذا العمل عمل كويس جدا ومطلوب ولازم في اي بلد من البلاد في اي امة من الامم لانه امور الحكم لا تترك لعوام الناس عندك واحد عاقل في الشارع واحد لوحده طب وده هيعمل ايه في الناس دي كلها مش هينفع والعوام انسى ان انت تفههوا حاجة ولا تقول له حاجه فلا بد من ايد قوية عشان توقفه بس فالشرطه توقف الخارج عن الحد وتساعد اللي بيسعى الى الخير للمفروض المفروض ان دي ايه شغلتها شغلتها نعم لا ما هو آه. اه الضابط نسينا الضابط فالضابط ده الله يجزي خير يعني فاخدنا ووصلنا لغايه المكان اللي انا رايحه وأعدي يسأل لا لا وأعدي يسأل في أسئلة كتير جدا وحكى قصة حياته بتاعه هو لو لو يعني هو لو هيتزك عليه أنا على طول عرفه أصلا أنا يعني تقريبا لي ناس جمد في الشرطة يعني عشان كده إيه بشكر في الشرطة دكتور؟ إيه؟, لا لا إيه لا لا مريش أنا أربيه بس لا مش ظاهر أنا عمري بفضل الله ما اعتمدت على حد لأن دائما أتوكل على الله بس والله يعني الحمد لله لم يصبني ضر طيلة حياتي رغم أن أنا انتقلت وسفرت بره مش عارف فيه وفي المطار حتى في المطار محدش كان بيوقف إزاي بقى ده بتعطي ربنا إلى أن أنا عارف أن أنا مش عارف بس فدي بقى حاجة لها أسباب أسبابها إيه؟ يعني مش ضروري ولكن دي حاجة لها أسباب ليه؟ لأن أنا لما اخترت هذا الطريق كان قدامي أن أنا اختار النيابة والشرط فأنا رفض واخترت هذا الطريق ودعوت ربنا قلت يا رب لا تسلمني إلى شيء من هذا يضرني والله ما أسلمني إلا إلى ما يرفع قدري عندهم حتى فهذا من فضل الله وحده عشان كذا أنا بقول دايما الإنسان لو عنده ثقة بربه زي ما قال ربنا أنا عنده إيه آه شوف أنت, انت باعي حكيتك شوف أنت إيه حكيتك فهذا الرجل ده خذني ورزني قدام العمارة اللي نسكن فيها وفي يوم من الأيام مضت الفترات يعني السنة ولا معرفش ايه وفي يوم من الأيام وكنا في رمضان والعصر. هناك كان في مركز في القاهرة كنت أنا وصل فيه بأهل سبع سنين تقريبا فهذا الرجل سأل وجاء إلى هذا المركز في العصر وجلس معايا طول العصرية لغاية قبل المغرب يسلم ومش عارف علي ومشي ومعاتش شفته بعد كذا يعني لكن أنا سألت عنه بطريقتي طبعا فعرفت إيه مكانه فين وهو رجل فعلا طيب ودخل الشرطة حتى بدون وسط لأنه هو قال يا رب كريم دي أننا أدخل الشرطة وأعمل بالخير يعني هنصر اللي هو المظلوم فعلا كان بيسعى للرجل ده شوف اللي عناصب دي موجودة أنا أعرف ظابة شرطة بصبا ملتزم أحسن منكم كده معلش يعني ظاهريا ظاهريا أنا بحكم بالظاهر فقط ملتزم أحسن مين أنا؟ مم. مش منكم انت عشان ما تزعلوش هتقول انت دخلت جوايا <تصفيق> وهذا الأخ يعني بيسعى انه هو إخوانه اللي معاها للزباطه ومش عارف ايه يعني بيعلموا الناس الدين جوا يعني في حاجات كميلة جدا مش عايز اقول لك حاجة برمكدة عشان ما ما تستغربش لان ده كلام بقى ايه أسرار لا خلاص بقى خلاص بقى <تصفيق> لا ناس متدينين يعني ناس أهل دين دخل هذه الأماكن ليس متدينين وإلا وإلا نعم ما, ما شاء الله آه, آه من هذه من الأمور الطيبة آه ما شاء الله. في أنتوا آه أنتوا أنتوا انت انت فكرين انه اللي حصل في مصر هذا يعني أمر كذا يعني عشوائي مثلا هذا أمر الله تعالى سخر له رجال سخر له رجال هناك ناس ظهرة في الشكل هناك ناس في في الباطن آه هذه الناس اللي في الباطن دي ثبت الله بها الحال ودي أمور باع يعني إيه إيه احنا مش هنستطرد فيها ولكن يبقى عندك يقين لأن الخير في هذه الأمة موجود في كل الفئات انت ليه بتدي نفسك الحق ان انت تبقى أحسن من الليوة اللي هو في مش عارف ايه انت تديت نفسك الحق ده لأن انت غلطان اما احنا حكمنا بس بالظاهر عشان في مجموعة العمل هو بيعملها دي مش حلو خلاص واحنا متفقين هي مش حلو لكن لكن قد ينقلب حاله فيصبح أحسن منك في موقف ما نكونش محتاجين لك انت ومحتاجين له هو مرة كنت في ركب من طنطا مسافر القاهرة فلقيت اخر ركب جنبي في معايا كتاب حديث فاتحه وبدا المهم ايه الحوار بيقول لي تعرف يا شيخ الحوين مش عارف قلت له طبعا شيخ الحوين هذا حبيبنا وشيخنا وبتاع فقال لي أصلنا مش عارف سمعت له أصلنا ما عرفش إيه انتهى الحوار على إن هذا الراجل ده ضابط، ضابط مهندس في الجيش فقال لي إحنا عاوزين نسيب الجيش وإحنا مش عارف إيه وزهئنا وعملنا وسألت المشايخ وعملت قلتوا لا ولا تسيب ولا تعمل في يوم من الأيام في يوم من الأيام المسلمين هيحتاجوك وهكذا دارت الأيام مضى لها إيه يعني أربع خمس سنين وهي يعني الواحد فيكم عنده خمسين وستين سنة أقل واحد يكون عنده مثلا سنة خانس وعشرين سنة يمكن كلكم فوق الخانس وعشرين فالعملية بسيطة وخلاص ولفت ودارت فكل واحد من الناس لكن انت ما تحرطش واحد يبقى عدو بمعنى الرجل اللي تلاقي فيه خير تلاقي فيه خير حرطه على زيادة الخير إذا زاد الخير قل الشر إذا زاد الخير هيقل الشر طبيعي فإنما لو أنت تقول أنت وحش وأنت مش عارفة وانت ربنا يفكنا منكم وأنت مش عارفة طب ما هتبقى عملية شخصية بقى ما خلاص بقى أنت لو قلت لأخوك اللي قاعد جنبك ده ربنا يفكنا منك هيكرهك ومش هيجي مش هيقعد جنبك تاني الشاهد من هذا الكلام إنه الخير موجود موجود في كل الطوائف والفئات اللي موجودة في المجتمع الإسلامي لأنهم مسلمين لأنهم مسلمين وهناك مواقف اتكتبت على غير المسلمين كمان مواقف ادكتبت على غير المسلمين في الدفاع عن البلاد الإسلامية عموما كانت مواقف كويسة جدا وبشرف لأنهم كانوا ناس مثلا عرب خلص ما لهمش دعوة بمسألة الغرب ولا غيره ولا غيره بدفع عن بلادهم بس هو كيف بس بدفع عن بلده بس فأي عدو خارج جيم يدخل يغذي البلد وقعنا سبحان الله يدفع فلوس مش عارف لبين يعمل ما عرفش إبتع كانوا بيرفضوا هذا تماما نعم